فَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظَّلَامِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مِنَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا يَحْكُمُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم لن كفّر ن أحسن الذي كانوا يعملون ووصّينا الإنسان بوالديه حسنا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 ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ في الله فإذا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نص من ربك لا يقولن كنا معكم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 اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 انما تعبدون من دون الله اوثانا انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اثكانا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 وَالَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ وَالَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُلَاءِكَ يَأْسُوا مِنْ الرَّحْمَةِ أُلَاءِكَ يَأْسُوا مِنْ الرَّحْمَةِ وَأُلَاءِكَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ فأجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما تتخذتم من دون الله أوثنًا ما ودّت بينكم ما ودّت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفوا بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضا وما أوكم النار, النار وما أوكم النار وما لك من ناصرين فأمن له ولو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 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إكوت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 لَنُنجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْمُرْأَةَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْجَأْتَ رُسُلَنَا لُوطًا سِيءَ أَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ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 ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم عبدوا الله فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فِي الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذ ما فَكُلٌ أَخَذْنَاهُ بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصِّيَحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ خسفنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وما كان الله ليظلمهم وَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثَلُ الَّذينَ اتخذوا من دون الله أولياء كمثَلِ العنكبوت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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادنوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم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 آيات بينة في صدور الذين أُوتوا العلم، بل هو آيات بينة في صدور الذين أُوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 أو لم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة.